قابله بني إسرائيل من ضرب الزلة والمسكنة والغضب. بين سبحانه وتعالى أن غلاظلموا أحدا، وأن مؤمنين من بني إسرائيل وغيرهم كلهم لهم أجر عند الله. فهذه مناسبة الآية لما قبلها. أنه لما قال وباء بغضب من الله ذلك بأنهم بين أن من آمن منهم. وعمل صالحا فإنه لا الله فإن الله لا يضيع عجره فقال إن الذين آمنوا والذين هابوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واللوم الآخر قوه إن الذين آمنوا ثم قال من آمن بالله واللوم الآخر هل الإمام الثاني هو الأول؟ وأنه كان بالأول مطلقا ثم بي بقوله بالله واليوم الآخر أو أن الأول يراد به الإيمان المقيد يعني إن الذين آمنوا عام بما يجب الإيمان به ويكون قوله من آمن بالله واليوم الآخر قيدا في قوله والذين هادوا والنصارى والصابين وعلى هذا فلا يكون فيه تكرار لا يكون فيه تكرار فيه خلاف بين في المفسرين منهم من قال إن قوله من آمن بالله والملاخر ومنع قوله إن الذين آمنوا ولكن الصحيح أن الله تعالى ذكر خمسة أصناف الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين أربعة من آمن هذا عائد على قوله الذين هادوا والنصارى والصابئين ويكون المراد بالذين آمنوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم نعم ويكون المراد بالذين هادوا اليهود أتباع موسى والنصارى أتباع إنسن والصابئين فلفا اختلف فيهم على عدة اقوال فمن من يقول ان الصابئين فرقه من النصارى ومنهم من يقول انه فرقه من اليهود ومنهم من يقول انهم فرقه من المجوس ومنهم من يقول انهم امه مستقله تدين بدين خاص بها ومنهم من يقول انهم من لا دين لهم من كانوا على الفطره ما يتجينون بدين نعم ولكنهم إذا آمنوا بالله ولم الآخر صار لهم هذا الأمر وهذا هو الأقرب ولهذا سمت قريش النبي صلى الله عليه وسلم الصابئ، لأنه خرج عن دين قومه فالصابئون ليسوا فرقة من اليهود والنصارى بل هم, هم مستقلة وذلك لأن الأصل في العطف تغير جنسا ونوعا هم نقول إن الصابع معناها الخارج عن الدين اللعوة العربية فهؤلاء قوم لا يديننا بدين على فطاتهم هؤلاء إذا أرسلت إليهم الغصول فآمنوا بالله وليوم الآخر يؤجرون أو لا أجر لهم لأنهم كانوا صابئين. يؤجرون ولهذا أن نقول اليهود لا يذمون لأنهم يهود والنصارى لا يذم لأنهم نصارى، لكن إذا آمنوا ها فلهم أجرهم من آمن بالله واليوم الآخر فيقول في لك الله أربعة أسنان المؤمنين واليهود والنصارى والصابعين والصابعين هؤلاء من آمن منهم بالله ولا من الآخر يعني الأصناف الثلاثة التي غير المؤمنين من آمن بالله ولا من الآخر فإن الله لا يضيو عجرهم فلهم أجرهم عند ربهم أجرهم أي ثوابهم وسمى الله تعالى الثواب أجرا لأنه سبحانه وتعالى التزم على نفسه أن يجزي به كالتزام الأجير بدفع الأجرة ك كالتزام المستأجر بدفع الأجرة لمن للأجير نعم إن عندما قلنا أن إن الذين آمنوا من أمة محمد نعم. فإذا رجعنا من أمة محمد نعم. كيف نقول عندما خطر الله عز وجل آه آه إن الذين آمنوا الذين هادوا النصاب الطيب من آمن من إيه يصير من آمنة هذه خاصة بال بال بالذين هذي يعني بال بالثلاثة مو بالاربع لا مو بالاربع مو بالاربع في الأصناف الثلاثة فقط. صح مثل الصادقين. نعم. قيل أنهم هم المجوس. لا فرقتهم منهم من المجوس. نعم مهما المجوس. ولهذا ذكرهم الله في س في صورة في صورة الحج مع المجوس. وهنا سنكمل الآية ونرجع إلى المقارنة بينها وبين سورة الحج من كرسة الحج إن شاء الله كيف؟ نعم نجم على الأربعة كلهم؟ لا، هي قولين قلنا ذكرنا منهم من يقول آه. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله من الآخر إن عائد على الجميع فهو بالنسبة للثلاثة واضح إنه لابد من قيد من آمن بالله لم الآخر <تصفيق> وارح لكن بالنسبة للأولين يقولون بالنسبة للأولين إذا جعلناه عائد على الأرض ويصالك قوله آمنوا مجمل ومن آمن بالله من الآخر مفصل أو مبين مفصل مبين فيقول من آمن بالله من الآخر عائد على قوله إن الذين آمنوا لكن على وجه التبيين والتفصيل على وجه التبيين والتفصيل أما إذا قلنا إن الذين آمنوا قسم مستقل ومن آمن هذه بدل من الذين هادوا والصابعين هو النصارى والصابعين فلا إشكال فلا إشكال وقلنا الأصل في الكلام الأرجح أن, أن قوله من آمن يعود على الأسلام الثلاثة لأن الأصل في الكلام التأسيس والإيمان إذا أُطلق المُراد به الإيمان بما يجب الإيمان به من الإيمان بالله ولمن آخر والملائكة والكتاب وغير ذلك. وقوله فلهم أجرهم عند ربهم. هذه كفالة من الله عز وجل وضمان والتزام بهذا الأجر. أجر منه طائع ما يدر عنده. معلوم عند من؟ عند عند الله سبحانه وتعالى. الذي لا يخلف وعده، وعد الله لا يخلف وعده. نعم، عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف هو الهم إيش مما يستقبل، والحزن الغم على ما فات. هذا فرق بينهم، ولهذا يقال. لمن أصيب بمصيبة حزن ولا خاف حزن. حزن ويقال لمن يستقبل أمراً مرعبا أو مروعا يقال خار. خاف إذن الخوف الهم مما يستقبل والحزن حزن. الغم مما فات يغتم الإنسان بسبب ما فات عليه من محفوظ أو حصل له من محفوظ نعم ما قل أنه في الحاضر؟ لا الغم على المستقبل. أوه. الهم هو ليكون في الحاضر والمستقبل. همتم بالشيء، وألقيت همته به. أما الغم فهو عبارة عن شيء يطبق على القلب ويقمه به. مما يقال. مما, مما مما مما مضى. الغم مما مضى. والهم م. لما صار. طيب وقوله لا خوف عليهم. منين من كل ما يخاف في المستقبل من عذاب القبر وعذاب النار وغير ذلك ولاهم يحسنون على ما مضى من الدنيا لأن الكافر يحزن على ما مضى من الدنيا ويتحسر وأن يعود إلى ربهم ما سلموه من قبل أتيكم عذابه مما لا ينصرون فاتبئوا أحسن ما وزل ربكم من قبل ويأتيكم لا رضاعة وأنتم لا تشهرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرصت في جنب الله هذا حزن تحزن تحسر فهم ما يحزنون على ما مضى لأنهم قد اغتنموه بطاعة الله ولا يخفون من أمر مستقبل كما في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لهم الأمن وهم مرتدون طيب فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم ذكرهم الله تبارك وتعالى ذكر بني إسرائيل بأمر أخذه عليه فقال وإذ أخذنا ميثاقكم يعني اذكروا إذ أخذنا ميثاقكم الميثاق العهد الثقيل العهد الثقيل مؤكد وسمي بذلك من الوثاق وهو الحبل الذي يشد به المأسور حبل الذي يشد به المأسور سمى وثاق قال الله تبارك وتعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق أو الوثاق نعم فالوثاق هو العهد الثقيل نعم الذي يؤخذ على الفنسان نأخذ من من الوثاق وهو الحبل الذي يشد به الأسير فيربطه أخذنا ميثاق ورفعنا فوقكم الطور رفعنا فوقكم أي فوق رؤوسكم لكنه مباشرة فوق الطور هو الجبل المعروف تفعوا الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل لما تهاونوا في احتطاعة الله سبحانه وتعالى انذارا لهم وقال لهم خذوا ما آتيناكم بقوة خذوه يعني اقبلوه وعملوا به بقوة وشه ما في القوة هنا الحزم والإرابع والحزم والتنفيذ يعني معناه بقوة أي بحزم وتنفيذ وتطبيق نعم وش ضده؟ ضده أن إنسان يأخذه أخذًا ضعيفا متساهلًا فمعناه خذوه أخذًا مصوبًا بقوة ولهذا نعتبر أن نلعب في قول بقوة بقوة لنصاحبة والقوة الحزم والنشاط وضده الكسل والتراحي قولوا ما آتناكم بقوة وقولوا ما آتيناكم أي أعطيناكم من من التوراة ما كتاب الذين آتيناهم الكتاب يعني قلوا هذا هذا الكتاب التراث التي جاء بها موسى صلى الله عليه وسلم بقوة واذكروا ما فيه يعني لا تهمني شيئا منه وقولوا ما فيه ما اسم موصول يفيد. ها؟ مفيد العمود إذن كل ما فيه اذكروا وعملوا به محمد الله واذكروا ما فيه لعلكم تتقوه لعل هذه معناها التعذيل أي لأجل أن تتقوا الله عز وجل فالأخذ بهذا الميثاق بهذا الذي آتهم الله وتعالى على وجه القوة وذكر ما فيه وتطبيقه يوجب التقوى لأن الطاعات يجر بعضها بعضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالطاعات يجر بعضها بعضا لأن الطاعة إذا داخل الإنسان طاعتها نشط وابترى طاعة أخرى ويتغذى قلبه كل ما تغذى من هذه الطاعة رغبه بطاعة النفر وبالعكس المعاصي المعاصي توجب وحش بين العبد وبين الله عز وجل ونفورا ولا الله ويجر المعاصي بعضها بعضا ولهذا سبق لنا أن الله قال ذلك بأنه كانوا يكفرون بيئة الله ويقفرون بيئة حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون طيب إذن وجه كون سبب الأخذ بكتاب الله كون الأخذ بكتاب الله سبب للتقوى وجه ذلك أن الطاعات يجر بعضها بعضا لأن الإنسان إذا ذاق طعمه ووصلت إلى قلبه اجتهاها وطلبه وصار يتقدم مثل طالب العلم إذا أدرك العلم ونانت منه شيئا تجد يعني يكون نهم ولهذا قال طالب العلماء طال... طالبان من همان طالب الدنيا وطالب العلم وثالث بالحقيقة طالب العبادة فإنه دائما مشروف أو نعم مشروف من العبادة لعلكم تتقون ثم بعد ذلك بعد هذا الإنذار وكون الجبل فوقهم في ذلك الوقت خضعوا وخشعوا قال الله تعالى وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم قد ما أتناكم بحوى هم في تلك الساعة يرُعون إلى السجود وسجدوا ولكنهم مالوا في سجودهم ينظرون إلى الجبل خائفين منه ولهذا يقال إن سجود اليهود إلى هذه الأمة وهو سجود مائل تجد يسجد ولكن رافعا عينيه نعم وقال هذا السجود سجدنا لله سبحانه وتعالى على وجه التقويم فلا نزال نسجد به فكان هذا سجوده هذا هو سجود اللي هو هنا يعتبرونه قربة وفي الحقيقة أن له نظيرا في هذي الأمة وهو الكسوف فإن الكسوف الحقيقة خروج عن العادة الطبيعية والقمر يحول بين الأرض وبين الشمس أو, أو الأرض يحول بين الشمس والقمر ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يخوف بهما عباده فالله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل جعل آية الإنذار أعظم من, من من هذه الأمة لأن هذه الأمة أقرب إلى قبول الحق والخوف من بني إسرائيل فيخافون بهذا الكسور لكن بني إسرائيل ما يخافون بهذا الكسور ما يرهبهم إلا جبل يعرفونه رفع فوقهم كأنه ظل ومع الأسف أننا الآن فينا من شابه اليهود في هذه المسألة وصاروا لا يبتعظون بالكسور ما يبتعظون إلا إذا رفعت الجبال فوق فروسين نعم والله أربى الله ولا في الواجب أن يعرف الإنسان إن وش اللي أخرج هذا عن عن مجراه الطبيعي إلى أنصار بهذا الوضع لو اجتمع العالم كلهم على أن يكسف الشمس أو أو أو يكسف القمر ما استطاع فمن الذي أخرجه إلا أن إلا الله سبحانه وتعالى لاجل الإنذار والتخوي لاجل الإنذار والتخوي وعلى قوي من يقول بدور الأرض يقولون إن حركة الأرض هي التي اختلت فما يدرى لعل هذه الحركة هذا الاختلال اللي حصل بها يؤدي إلى دمارها إلى دمارها وإلى خصوص وزلازل أعظم نعم فإذن يجب علينا أن نخاف يجب علينا أن نخاف فعلى كل حال أقول إن هذا التخويف العنوي كما كان في بني إسرائيل كان في هذه الأمة قال يقول الله عز وجل ثم توليتم من بعد ذلك راح حسن نعم هذا حسن نمت قم غصر ويت ثلاثين شاطئ هما توليتهم من بعد ذلك توليتهم يعني أعرضتم وأدوارتم عن طاعة الله سبحانه وتعالى من بعد ذلك المشاور إليه إيش رفع, رفع, رفع, رفع الجبل نعم رفعنا فوقكم الطور بعد هذه الإنابة واقترب الطور توليت ولم تذكروه ما ذكرتم أن من الذي خوفكم بهذا الجبل أنه قد يعيد عليكم ذلك مرة أخرى فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين فلولا فضل, فضل شرابه مبتدأ وخبره محذوف وجوبا كما قال بمالك وبعد لولا غالبا حذف الخبر حثمون يعني ولا ولا فضل الله عليكم موجود نعم وإنما أتبحظوا اكتفاءا بجواب لولا لأن كره لكونهم هذا جواب لولا لكنتم من الخاسرين قلوا فضل الله عليكم ورحمته ما هذا ما نوع هذا الفضل والرحمة هو إرسال الرسل والنبيين إلى بني إسرائيل بعد رفع الطور فإن الله ما تركهم بل أرسل إليهم الرسل قال الله تعالى إن أزل التراث فيها هودة ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادي والربانيون والأحباء إذن فضل الله هنا بأي شيء بإرسال الرسل الذي هو مقتضى رحمته لأنه سبحانه وتعالى يعلم أن الخلق لا يستقلون لمعرفة عبادة الله سبحانه وتعالى فلهذا أرسل إليهم الرسل يرشدونهم ويبينون لهم فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين فلم هذه واقعتهم في جواب لولا لكنتم من الخاسرين الذين خسروا الدنيا والآخرة لأن أخسر الناس هم كفراء ما استفادوا من دنياهم ولا من آخر اهدئهم ففي هذا إثبات عن الله تفضل على بني إسرائيل ورحمهم شو به في إرسال الرسل الذين يذكرونهم ويعظونهم ليرجعوا إلى الله ولا قد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا غرابة خاسين أول لقد اللام مطئه للقصد وعلى هذا فالجملة محمد مؤكدة بثلاثة. مؤكد بثلاثة مؤكدات وهي القسم المقدر ولا مقد القسم المقدر ولا مقد يعني ولقد أصله والله. والله لقد ولقد علمتم الذين اعتدوا علمتم علم يقين وعرفتمهم معرفة تامة الذين اعتدوا منكم الخطاب لمن لبني إسرائيل واعتدوا بمعنى تجاوز الحدود وطغوا وقول في السبت أي في حكم يوم السبت وهو معروف اليوم الذي بعد الجمعة وهذا اليوم كان الله تبارك وتعالى حرم فيه العمل على بني إسرائيل وحرم عليهم صيد السمك لذلك اليوم يعني يتفرعوا للعبادة لأنهم هم الذين اختاروا أن يكون يوم الجمعة لهم يوم السبت فكان لهم يوم السبت هذا اليوم ال الذي اختاروه لأنفسهم حرم الله عليهم فيه في العمل وصيد السماء ثم ابتلاهم سبحانه وتعالى بما حرمه عليه يسره لهم في ذلك اليوم تيسيراً فارقاً. فكان السمك إذا كان يوم السبت يقع على الماء شراً. وإيش معنى شرّة؟ ظاهرة، ظاهرة من كثرته. وغير يوم السبت ما يرونه، ما يرونه. وهذا لا شك أنه ابتلاء وانتهاء من الله سبحانه وتعالى. يمتحن به العباد قد يسر لهم المعاصي وأسواب المعصية يسيرا أكثر من أسواب الطاع والخير لعجل الامتحان والابتلاء هؤلاء القوم ما صبروا على هذا البلوى ولعذب الله اتخذوا حيلة وحفروا خفرا إلى جانب البحر وجعلوا بين هذه الخفر وبين البحر نهراً، يعني ساق. ساق. إذا جاءت الحيتان شرعا ضرب بها الهواء وادخلها مع هذا النهر إلى هذه الخفر. فإذا هبط الهواء ما استطاعت هذه الحيتان أن ترجع؟ لأن النهر ضئيل. ما استمك من المجتمع ورضا يلزم بالكلية. فصاروا إذا كان يوم السبت فعلوها جاءت الفتان وسقطت في هذه الخفر وإذا كان بالليل أو من الغد جاءوا وأخذوا. فقال لهم فقهائهم كيف تأخذون وقد حرم عليكم؟ فقالوا نحن ما صدناه إلا يوم الأحد ما صدنا يوم السبت حِلَة ظاهرة يقول لا هو صحيح أنه ما صادوا في اليوم الأحد لكن فعلوا السبب الذي يصادونه به متى؟ يوم السبت يوم السبت إذن ففي الحقيقة أنهم صادوا يوم السبت ولما كانت هذه العيادة بالله الخال حِلَة ظاهرها السلامة وحقيقتها التورب بالمحرم يعني ظاهرها الصحة والحلال وباطنها الفساد والحرام ماذا عقبوا؟ عقبوا بأن كانوا كالآدمين في الظاهر لكنهم في الباطن سباب فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين عوز بالله قلنا لهم عيل المعتدين قلنا لهم للذين اعتدوا كونوا قردة خاسئين قردة تمعوا قردة وهو معروف وخاسئين مبعدين والعياذ بالله مبعدين على الرحمة الله فقلبوا إلى حيوان أشبه ما يكون بالإنسان كما أن فعلهم أشبه ما يكون بالفعل الصحيح الحلال وهو حلال وهو حرام من فكان الجزاء من جنس العمل طيب في سر... في سوره المائده قل هل يمديكم من ذلك مما توعدكم الله من لعنه الله وعذب عليه وجعل منهم امه والخنازير وعبر الصور طيب هل ان هؤلاء اهل القريه كانوا خنازير ولا قردا طيب. طيب واسألهم عن القضية في سوة العراق واسألهم عن القضية التي كانت حاضرة في البحر إذ في السب إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لما تعيضون قوما اللهم أهلكم أم أذوهم معظم شديدا وعبوا معذلاتا إلى ربكم وعلا لهم ابتقون فَرَمَّا نَسُوا عَمَّا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَ مَا دُكِرُوا بِهِ أَنْجَيْنَ الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنَ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَادٍ دَئِيْسٍ بِمَا كَانُوا يَحْصُوْنَ فَلَمَّا عَفَى أَمَنُ أَمَنُوا عَنْ قُلْنَا رَهْبٌ قِرَادَةٌ خَاصِيَةٌ فِيهَا آسِنَ تَأْسِسَتْ مُتَمَائِدَةٌ الْقِرَادَةُ وَر فأنا ما رأيت إن إن أهل قري هؤلاء كانوا قرادة وخنازير إنما كانوا قردة كانوا قرادة فقط مع أن بعض المفسرين قالوا إن أهل هذه القرية صاروا إلى قردة وخنازير فصار الشبابهم قردة وشيوخهم خنازير ولكن هذا يحتاج إلى إذا هذا بدليل شرء وإلا في الآية هنا وفي العراق ما ذكر الله فيها إلا أن أمكانوا ويكون خنزير قوما أخرى قوما آخرين مصدقوا وليا بالله إلى ذلك وقوله فقلنا لهم هذا القول قولنا حين هذا الأمر أمر كوني ولا شرعي ها كوني هل يمكن أن يوجه على أنه أمر شرعي لا لا لا ما لا لا لا لا لا لأنه ما يقدر يكبروه يقدر يكبروه ما, لا. ما يقدر. فهو إذن أمر كوني مثل قوله تعالى كما كمثل آدم خلطهم تراب ثم قال له كن فيكون كن هذا أمر كوني ولا لا. أمر كوني نعم ولقد علمت الذين أكدوا منكم في سبت فقلنا لهم كون وقلنا خاصين أولا هذه القصة مبسوطة نصوية الأعراف وهذه القرية التي اعتدوا فيها لا شك أنها على البحر تقوله كانت حاضرة البحر قيل إنها أيلة وقيل غيرها المهم ما يهمنا اسمه يهمنا موقعها أنها أرى البحر ثانياً أن أهلهم قسم إلى ثلاث قسم: قسم اعتدى وتحير على محارم الله وقسم منع ونهى عن التحير على محارم الله وقسم ثالث سكتوا سكتوا بل إنهم تضبطوا فإنهم قالوا الذين هم لما تعيطون قوما اللهم هلكون أو معذلهم عذابا شديدا فأجادونهم لأن لابد فيه من فائدة فيه أو فائدة واحد معذارنا ربكم ولا عليهم تقول نعم ريب هل الذين لا شك إن الذين ينهون عن السوء نجوا هلا وأن الذين اعتدوا طلبو فقينا بالذين ذهبنا نحو وراء ما شاء منهم قلبه مثلها لازم هل لازم السريع ايه نعم. ها الذين الذين هاذا لهم ايه لكن فلما ما ات عنه ما, ما ات وعمانه عنه إيه؟ نعم الجنس. بس... بس التاني ما بس الثاني ما الثاني ما ات عنه السكتين هذه الظواهر خرجت لأهل هذه القرية السكتين لا منكر ولكن هل هم عتوا هل نهو؟ لا عتوا عن عتوا في أنهم لم لم ينتظروا واسألهم عن القدر في حين هالحاجة إذا عدنا في السبت إذا عدنا في السبت هذا هذا أمور تدل عليه إذا تكين حين أنهم سكتين مشرع ويوم لا سكتين لا سكتين كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذا قالت أمة منهم لما تعظون قوما اللهم اهلكون او معذبوهم مع عذابا شديدا قالوا امتهم منهم منين من الذين اعتدوا يعني كأن بعض اخوانهم بعض المعتدين قال للذين ينهون لا سنهون وهم لا معتدين لا هم من الساكتين لا يا شيء لا يكون من لأن الله عز وجل يقول لعلهم يستقون ويقولونهم إذا عدونا فسألهم س... عن التي كان إذا في السبت إذ تأتيهم يتانون يتان أهل القرية يوم سبتهم شرعا ويوم لا السبتهم لا تقيم كذلك نبوهم بما كانوا يصدقون وإذ قالت أمّة منهم <تصفيق> من من <تصفيق> المرتدين ولا من أهل القرية <تصفيق> من, أهل القرية. <تصفيق> من أهل القرية. <تصفيق> طيب قالت أمة من أهل القرية لما تعيضون قوما يخاطبون الذين لا الذين منهم الذين لم تعذن قوم اللهم لكم او ماذ بهم على مشريدا قالوا مم. اي الواعظون نعم قالوا معذرة مم. إلى ربكم ولا انهم المتقون قالوا يبررون الذين قالوا لم تعذن قوما ما قالوا يبررون فعل المعذبين قالوا يا يسلمن يعني قالوا هذا ولم ما, ما بفيد؟ هذا الوقت في العذاب اللهم مفرسون أو معذبهم عذابا شديد ما قالوا لي متعظونهم لأنهم ما فعلوا شيئا لو كانوا كذلك لقلنا أنهم راضون بفعلي راضون بفعلي لكنهم في الحقيقة مثل ما يوجد الآن من الناس من ييأس قل تنصح هذا هذا ما بفايد هذا ما الله هادي نعم هذا موجود وجود الآن ها هم قالوا لما تعذون قوما الله مهلك وما عذل معلما سدينا يعني فلا فائدة من المسلمين أجاب هؤلاء بأننا ما نئاس عندنا فائدة محققة وهي المعتزلة الله عز وجل معتزلة إلى ربك ولعلهم أن يتقون هذه مسألة محتملة فإن الله يهدي قوما من أفضل الناس ويردهم الحق فلما نسمع نعم وعلى التأون فلما نسوا ما ذكرو به نسوا ما ذكروا به من أمرت لهم أن جئن الذين ينهون عن السوء الذين ينهون عن السوء وسكت عن الباقين وأخذن الذين ظالموا بعذاب بئيس بما كانوا يحسبون من الذين ظلموا كلهم ظلم والذي شفتوا والذي فعلوا الشيخ اللي ظلموا ده. أرسوا قد نهوهم وعيسوا خير فهم عن نهوهم ما عيسوا لقد فعلوا سبب ما ندع حتى أخلوا نشوف المسألة حقيقة تخرف فيها ابن عباس المولاه نشوفها وأخذنا نظلموا بعد ابن عيسى ما كانوا يبسقون فلما عتوا أمانه عمد وهذه يقين في مين في في الفعلين. من في الذين قالوا المتعظون؟ لم نعثوا عمنه عن أن قلنا لهم كونوا بقرادات خاصين. فالذين يقول بقرادها الآن المعتدون. ولا لأ. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فحن الآن تجينا في الذين ظلموا. هل الساكتون ظلموا؟ سيكون داخلين. أو إن الذين ظلموهم اعتدوا. إنما أنا أنا أثق إن سياق الآية والله أعلم أن الذين سكتوا ما قلبو قرذاذ مخازين. آه؟ بعذاب بئس. إنما أنهم قلبو قرذاح. الذين قلبو قرذاح والذين اعتدوا في فقط الذين اعتدوا هم الذين قلبوا بلا شك. نعم قلنا لهم كونوا قرادة خاصين، ولهذا بعض العلماء يقول كما قلتم أن أو كما قال محمد إن الذين سكتوا عذبوا، ولكن يجب على هذا القول أن لا يقال إنهم عذبوا بأنقولوا قرادة خاصين، لأن الآيات صريحة في أن الذين يقولوا قرادة الذين أتلو فقط، لكن أخذوا بإيش؟ يعذاب بئيس ما بينه الله يعذاب بئيس هار إن إن دخلوا في لف الذين ظلموا فإن لم يدخلوا فيه فلا فلا فلا أخذوا بعذاب بئيس ولهذا لو لو قال القائل إن السلامة أن تسكت عن الذين سكروا وتقول هنفف صماء صيف النجو قينا وصنف عذبوا يقينا وصنف لم يتبيلنا أمرهم ولا شك من حيث, من حيث القواعد, القواعد الشرعة الإسلامية أن هؤلاء الذين سكتوا إن كانوا مقرين لهم فهم مثلهم كانوا قبير ويصجعوا وجه عدوانهم تقرارهم للمنكر وإن كانوا غير مقرين لهم وهو الظاهر ها؟ ولكنهم آيسون منهم فإنه لا الحق لهم عذاب ولكن قد يعذبون بسبب أنه يجب عليهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر سواء امتثل من المأمور وارتدع المنهي أو لا نعم هذا الواجب ولهذا هؤلاء العقلاء الأكياس المكيس طالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون وحقيقة إن الأمر بالمعروف أنه يعني منكر يجب أن يقوم حتى وإن لم يأتمر المأمور ولم ينتهي المنتهي لأن فيه فائدتين عظيمتين هما المعدة الله عز وجل والثاني أنه يحتمل أن يتقل الله ونقول يقول أيضا فيه فائدة الثالثة وهي أن يعرف أن هذا منكر ولا لا لأننا لو سكتنا قلنا والله ما نقدر الآن أمر ولو أمرنا ما ما ما ما ممتثل لنا معناه إذا سكتنا جاء أُناس بعدنا أو في عصرنا وقال هذا الناس فعلون أمام العلماء ما قالوا شيء صح. نعم وكم من الأمور الآن يحتج بها علينا وعلى غيرنا بأن العلماء كنا نفعل وفلان حي ولا يقول شيء نعم إنه هذا واضح الآن إلى الآن فهي فيه في الحقيقة ثلاثة وعد المعذر الله سبحانه وتعالى وبيان ان هذا منكر نعم والثالث لعلهم يتقون لعلهم يتقون في نعم نعم فيها لا وقد يعني يعني السبب انه اكده السبب لأجل, لأجل إقامة الحج عليهم هم مهترين عن كل هذا لا لا حسنا ولا ولأمكر لكن فعلهم وإنكارهم من رسول صلى الله عليه وسلم متكديبهم إياه فعل المنكر فعل المنكر ولهذا قد ولقد علمتم فإذا كانوا عالمين بهؤلاء وأنهم أصيبوا بهذه المصيبة لعدوانهم فما بالكم تعتدون الآن و تكذبون الرسول عليه والسلام وأنتم تعرفون ولكنك لا تعرفون أبنائه. شف لا صارفة. صارفة. أنا أتوقف فيه والله أعلى الله وإن حكمت فأنا أحكم أنهم يؤخذوا في عذاب بئيس لا أنهم قلبو قرده. ف... ف... ف... ما يقال لدينا آتى أن العذاب بئيس لهم أيضا قلبو قرده. نعم نعم يؤخذوا عذاب بئيس و... وقلب القرد كله. لأنهم بلا شك أنهم في الذين أعطلهم الذين اعتدوا هم أول من يدخل في القول الذين أعطلهم العذاب قلب الله لا هذا من هذا من العذاب البئيس أقول بالاحتمال عندها أنهم يأسين كامترين شون؟ يرضى ما عندنا انه هو قال اللهم وعقل ما راح أحد احد يقدر ويرضى بفعله ويعلم نتيجته ترى ما هذا ابدا تعرف ان فعلك فعل هذا الرجل سبب للهلاك وترضى به ما اش قالوا الذين صحيح لك. لكن قول حصل قالوا تعالى الذين الذين يطغون اي هذا مفهوم بس هو المفهوم مفهوم ان من لم ينهوا ان من لم ينهوا لم ينج لم ي طيب ومفهوم م. الذين ظلموا هذه مجمل هذه مفهومه انت ماخذ مفهومه أن الذين لم يظلموا اي لم لم يؤخذ اعداب طيب هذه واحده ومفهوم الذين اعتدي منكم السبت أنما لم يعتد بالسبت. أن الذي لم يعتد. لم يقنص القرادة خان. لم يقنص. إيه. إذا عندنا قلب القرادة ما يمكن يكون وارد على السكتين. لا. والإنجا ما يمكن وارد على الساكتين أيضا. ولا لا. لا. لأنهم إنجينا علينا هم عن السوء. بقينا في أخذ بالعذاب البيس. <تصفيق> هل هم داعين في الذين ظلموا لعدم قيامهم بما يجب إن كان ننكر فيكون أخذوا بالعذاب البئيس ما بينه الله نعم أو أنهم ما ظلموا ولم يؤخذوا بالعذاب البئيس ونسكت عنه نقول الله عالم. يعني إحنا الآن نتأكد إنهم ما نجوا ولا أخذوا قرابة الخاسين ما أخذ ما أخذ العذاب بقينا في العذاب البئيس هذا العذاب البئيس متى يتحقق عليهم إذا تحقق أنهم ؟ ظالمون أنهم ظالمون هنا. بس إن سكتنا ما يكون تركنا مفهوم فانجين لبنانهم؟ لا يعني عندنا المفهوم عندنا منطوق منطوق له مفهوم معاكس له مفهوم معاكس. هذا السؤال. أقول الحمد لله إن إن مسألة هذه لماذا أهمية إلى بالنسبة لنا؟ يعني ما يترتب عليها حتى الحكم الشرعي بالنسبة للشريع الأسلامي واضح في المسألة الحكم الشرعي في الشريع الأسلامي واضح وهو أنه يجب إنكار المنكر يجب مع القدرة أن الإنسان ينكر المنكر ولكنه لا يجب أن يغير المنكر لأن هناك يجب أن نعرف أيضاً الفرق بين الإنكار وبين التغيير التغيير معناه إزالة المنكر إزالة المنكر وأما الأمر بالمعروف أنها منكر فهذا واجب على كل حال لأنه من جنس التبليغ عندنا ثلاث مراتب فحين هذا محلها الفوائد لأننا عاد أنتم مشينا هنا مشين تبليغ وأمر وتغيير وكل واحد غير الثاني بعض الناس يظنون أن المعنى واحد والأمر مختلف لأن التغيير إنما يكون بالسلطة بالسلطة والأمر يعني بصورة التنفيذ مثل الأمراء يغيرون ولا لا مم. العميل أقدر يجي يضرب نعم أو مثل يريق الخمر واضح أو يقول يقول اللي مسألة فبيل سانه لكن هو ما يستطيع يغير بيرو يغير بالسان يعم غيره وغيره أما مسألة الإنكار وهو واجب على كل أحد مع القذر كما هو معروف والتبليغ أبلغ لأن التبليغ يجب عليك لو ما رأيته منك يجب عليك تقول الناس مثلا أزن محرم والصيطة محرما وشرب الخمر محرم لو ما كانوا لا هذا تبليغ والأمر بالمعروف يكون عند إضاعة المعروف التبليغ يجب عليك تقول الصلاة واجبة صلاة الجماعة واجبة غربطوا من كذا واجب و... الى اخر الوزع فاللغة الامر متى تأمر بها اذا رأيت من تخلف عن فعلها واضح المنكر يجب تبلغ الناس من المنكر. لكن متى تنهى عنه.